ب س م الله الرحمن الرحيم و ا ل ع ص ر إن ا ل إ ن س ا ن ل ف ي خ س ر إ للعلوم ا ا ذ ي آمنوا ا ل ص ا ل ح ا وتواصوا ت س ل ح ق و و ت ا ا بالصبر